فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَنُّ وَلَابِثٌ بِرَمٍ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَذْهِبْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بيضاء من غَيْرِ ومن غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين لَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصَّرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَذْكُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 فتبسم ضاحكا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد هذ أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا بسلطان مبين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 وجدتها وقومها يَسْجُدُونَ للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أَلَّا يستجدون الله الذي يخرج الخبئ في السماوات وَالْأَرْضِ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر الله اكبر قال سنا غر أصدق كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم هذا فالقه اليهم فان اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم فانظر ماذا يرجعون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 قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتم الدونني بمال فما آتاني الله خيرهم خير, خير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 فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُو نِئَ أَمْ أَكْفُرُ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 وَقَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إن كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي